قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آل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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تموتن إِلَّا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداءه فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم بنعمته اخوانا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 بيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا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 فيها صرنا صابت حرث قوم ضرموا أنفسهم فأهلكت وما ضرمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ من وَمَا تُخْفِي أكبر قَدْ بَيَّنَّا لكم بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ لَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تصبكم سَيِّئَةٌ يفرحوا بِهَا وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضلكم كيدهم شيئا إِنَّ الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 اتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يدفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من ثورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن النصر إِلَّا مِن عند اللَّهِ العزيز الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْطَعَ يكبتهم فينقلبوا الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ من فَيَنقَلِبُوا شيء لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَعِذَابَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ رَّحِيمٌ يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشتنا وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء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 وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن أَن أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفإن نات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير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 ونغفر لنا ذنوبنا وإسعافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين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 حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما ألاكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرى ثم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 وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمَّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَّ امنا تنعاس يغشى طائفه منكم يغشى منكم وطائفه قد همتهم, وطائفة قد همتهم أن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 وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَّ يُغَلِّ وَمَن يَغْلُو يَغْلُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 أولما أصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلتموا أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَى الْجَمْعَانِ فَإِذًا لَّهُ الْمَغْلَبَةُ وَإِنَّ اللَّهَ لِشَدِيدِ وليعلم الْعِقَابِ وليعلم وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قُرَبٌ مِّنْهُمْ لِلنِّيرْمَ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين